فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ